بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدخ الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النوع التاسع عشر النوع التاسع عشر المضطرب جوري نوز ديملا جوركاني لعلم حديث قلت يلا المضطرب وهو أن يختلف الرواة فيه على شخص بعينه وهو أن يختلف الرواة فيه في سند ما ليك سند دا ليك طريق دا أن يختلف الرواة على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض يان شندين ريقا هيا شندين طرقها من وجوه أخرى يعني من طرق, من طرق أخرى ولم طرقه كان بيشي متعادله متعادلة هنديشان ضعيف بن هنديشان صحيح بن يعن هنديشان لا هنديشان بقوة البن اواعي بربع ترجيحا اما اقر متعادل بن متساوي بن يعني متساوي في الخوة طبعا في الصحة يعني لا يترجحوا بعضها على بعض هنديشان ترجيح نكذن بمرجحات بس بسر اويتلا اوش هل جوري شيء مضطربة مثلاً شخص بعينه شيخ بعينه اختلاف لا لا اسم ده هيا لا وصف ده هيا لا كنيك ده هيا لا رواية هيا او مضطربه جاب السنة ديك بياجام بتشن سنة ديك يشبت لسنة ديك دا بيا اختلاف ايام لا سنة ديك يشبت شن تاريخي كجواب زيشبت طلن بمرج متعادل بيت ومرجك لا يعني بش من حيث لا ترجح بعضها على بعض أو كانت متعادلة هوا فيو ترى مضطرب وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المثل مضطرب لا إسنادش رؤى ده ولا مت نشر رؤى ده حشي شيخ احمد محمد شاكر با با إذا جاء الحديث وقد يكون تاره في الاسناد وقد يكون في المتن وله امثله كثيره يطول ذكرها يعني النمو مضطرب شغله لا حاشا شيخ احمد محمد شاكر رحمه الله फरما اذا جاء الحديث على اوجه مختلفه في المتن او في السند من راو واحد أو من أكثر من راو واحد أو من أكثر حديثك أقربون من من راو واحد مرة جاء موقوفا مرة جاء مرفوعا مرة جاء موصولا مرة جاءت مرسلا موصولا مرسلا موقوفا مرفوعا أو مثلا إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السندي من راوي واحد أقرأوهم اختلافنا كان بسبب راوي واحد أو اختلافيك في السندي ذكروا من أكثر يعني كان بسبب أكثر من راوي هالمطالبة فإن رجحت إحدى الروايتين فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة بوشي ويوتمان أجر اختلاف لسنة كدايان لما تنكدا هبوا للراويك يا لتن راويك أجر كذا ترجيحي او اختلافانيك اللبين او روايتانه ده هي ترجيح بكرة بايك يقلوا ترجيح وجوه ترجيح الزورا هندك لا وجوه ترجيح علماء وجوه ترجيح عنده تفنجا هندك عنده صد وجوه ترجيح وأشكليات زيات رجب أشكليات زيات رجب هيك يقلوا كتابانيك وجوه ترجيح تاع زورباص كدا وا كتاب الاعتبار اعتباري حازمٍ تنقدم ده نوزيك بنجا وكسر او كلابيرنبي بنجا يعني كان بيوزع كم وجوه الترجيح باسكدو <تصفيق> كان ديشان اقرب مضطرب بكار بينريت او الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويه او ضبطه او كثره صحبته لمن روى مثلا دوكس لتلاميذ شيخ الروايات لكسيكو اكن هيك كان بشواز الروايات اكات بالمكنات كا اتوي دوئوي كمخالفه للنيوانيانهيو مخالفه كش جمعناك ناكره او كاتب ترجيح شلون ايش ترجيحك ايش كان صحبي زاتره ابو شيخه اوش ما ضنيتيه ما ضني يعني محفوظيتي او او وجهيك لائها كسي كان صحبي يزورني ابو أقل روي ترجيح وترجيحي بدين كاسي صحبي زيادرة طبعا مع الضبط يعني مع الضبط يعني أبي أصلي ضبطي هبي أما أقاسي صحبشي هبي بفلام ضبطي نبي كاسي صحبي كمش بفلام ضبطي هبي ضبطك أو لا تر كابو أو ضبطي أو كثرة صحبته لمن روى عنه كانت الراجحة صحيحة أو, أو كاتري ويا راجحك بفي مرجحات صحيحة ومعمول بها المرجوحة شاذة أو منكرة ففي مخالفة إما شاذة أو منكرة وإن تساوت الروايات بلام رواية كان أقر متعادل في القوة وامتنع الترجيح نكرة ترجيح لنيواني عند بكرة كان الحديث مضطربا حكم حديث مضطرب الشيء إما علي ضعيفة إما علي ضعيف نية صحيحة إما علي متوقف أما القول بالصحة ضعيف يعني صحيح نية مضطرب أما آية أخي ضعيفة مضطرب بيوتر عليكم السلام بيوتر ضعيف أقل بيوتر ضعيف أقل بيوتر ضعيف أولو رو ضعيفة كما ترك العمل به يعني لا يعمل به لا يعملوا به أما في الحقيقة حديث واحد مضطر مضطرب عندك وغير مضطرب عند آخر شندين حديثه حكم بسلاه مضطربة لا ق مضطربة لا ق مضطرب نية مثلا بيا حكم مضطرب حكم كيتشينيا حكم كي قطعينيا حكم كي قطعينيا شنك حديثي مضطرب كاتب يتمطرب ابي سند كان صحيح بن ابي الراوي كان عفوا ابي الراوي كان الراوي كان مقبول بن اق الراوي كان مقبول نبن السند كان متصل نبو هرناجه تحيزيه ومضربه اصلا ساقط بويا حديث مخترب لشو داهه لا دا كاتب ذكر رجال ثقات به لا كاتب ذكر رجال ثقات به واتصال سند متصل به يعني انقطاعي ظاهرة نبي ومدلس نبي وهي الشيء لو بابتانا نبي يعني بوشيوة بلامتشيشة اختلافي شيء لسراوية لا من حيث وقفه او رفعه او بن ارساله او اسناده الطرابق لو جوراها بيا حديثي مضطرب متوقف فيه متروك حكم بسريده نادي كضعيف يا ضعيفني تنك أساني ذكاني روايته كاني تاهي صحيح وكتبون حديث إذا بقى إذا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هنديك العلماء حكم الاضطرابين بسدي دواء هنديك شغلان الاضطرابني أو شيخ البانيكا ألين مضطربني أو ذلك دولة لدست لدست أوعل مانيكا ألا ألين مضطربه برضه عيش إيش بعد دلاليك شينك مذهبي مخالف باء حديثك حديث بلا شافعي بحديثك بصحيح زانية وأشي شيء بدلا لك كذو وأول صحيحة <تصفيق> <م> <تصفيق> <م> <تصفيق> <م> <م> <م> <م> لا شرو كوا ضعيف متروك العمل به عندك كنت مقطوع بهني مقبول ومعمول به يا صحيح حسن وبله شيء دائما، أبله حييزي ضعيف دائما في يعني في الواقع، أما في الحقيقة ربما حديثك الكامبيا وترى مضطرب مضطرب نبي، مضطرب نبي لا او مضطرب لا أبي ترى مضطرب نبي، شو لتطرقنا مسائل مضرب لا تطرقنا كتبوش بعادلة بو روات، تطرقنا كبعادل العدالة كا عدل وثق و منثقاً والضبط يعني لو أنا يعني ساقط الاحتجاج بهي شنو هيد شيء لو أنا بوشين يا ك لا يحتج به يا لا يكتب حديثه ثقاثاً حديث الشاورا إلية بلام أخطاء الشان كدو اخطاء كان الشان بوته وكاري شيء لو حديثه ده بويه لو رو و كان نات واني ضعيف ذا الناو هل تاني بقول لحد حيزي لقسمي صحيح هيان لقسمي حسنة حسنه نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. راوي كان ثقبن اقل بنمونه راوي كان ثقنب بابن ساقط احتجاج بن يابن من انقطاع حب انقطاعك الظاهر او, يتحل أو كاتل نيت هل ناصب اضطراب او كانت المعضله اروا لمن انقطع اروا لشويك لمدلسه اروا لشويك ترى اروا بس مضطرب او اختلاف رواتي ثقات رواتي الثقات بنمونه اختلاف هي في الوقف أو في الرفع أو في الإرسال أو في الإسناد أمانا هي ظاهرا ثقافة بلام اختلاف في شيء اختلافش لو وجهها كانها هي ولو بعثني كده وشجني ومرجحاتش نية أجا مرجحاتها بوترجيح هكذا هنديش هنديش سبنا منا حديث أفلح وأبيه صدقه أفلح وأبيهن صدق. هذه العلماء قالن أم زيادة ولو لمستم شهتوه أم زيادة بعينها زيادة شاذة. هسه من الحديث شش لم لم جوره بين تندين الفاضي جوازها بيت عند شخص عند رامي من الرواة. يعني أما نخو لبر أو تضعيف ناكر يد كشخص كان شين ضعيفا. تضعيف ناكر لبر أو السنة ذكى منقطعة. لبر أو يك الطرافة زياده اضراف يعني ساقديك زياده هذه لرويشيه او اخته نا شاذه ايان اخته نا منكره وب أو او تعرفانيك شاذ من الكراهه بظلم اجر جارك لجارك ناوي فلان جارك بناوي خوي وجار بكنيه وجارك جارك فلان كذا سنه كده نية لفلان وجرته يعني كشتي شبه طرق صحيح كشتي شبه طرق صحيح مجارب ناعج جارب كنيك، جاري, جاري, جاري بوقف جاري برفعي جاري بمرسله مثلا جاري باسناد طرق كانش صحيحا اي باش تشيل تشيله ممكن هو لا اسناد لا انقطاعك الظاهر ظاهرها ونه رجال كانش تشين لو كساقط ك الاحتجاج تابلين امانه ونمنا منقطع يا معضلة يا أنشيا لا شذوذية حادثة نخوي إلى جس جنسي مخالف أو مخالفاتك أقرب بوتر الشاذش، أجر تانيا مرجحات بكاربينو يشيك أن إسقاط كين ساقطة كان شاد أجر نمن تانيا إسقاطي شيكين أو بهي كأن نمن تانيا منكر بهي كأن نمن تانيا شاد شاذ أو كاتا كوي حديثك. كا كوي حديثا كبدرموا بار اغلب السنه دي من اسقاطت يا وجه لوجه كمان اسقاطت 20 ببلن شات 20 جاء الحديث وإن تساوت الروايات انت ساوت الرواية وامتنع الترجيح كان الحديث مضطرب واضطرابه موجب لضعفه الا في حالة واحدة واضطرابه موجب لضعفه يعني اضطرابه كويلي اكاد كشي مثبت ضعف حديثك بلان ضعفه نكفي الحقيقة تنك خوي دام مضطرب مضطرب ساندي صحيحه شا. لوانية كسك بمضطرب بزاني لوانية كسك بتوانيد لأن تت وجوه ترجيح يعني مرجحات باب الظن نسبيه شخص يقاتواني بالمرجح يرجحه على وجه كسيترناتواني ب دائما اواني كزور مدقق وزور كسي شي عقلا وزور خبره نهايه او انا اتوانن وجهي شي مرجح بين ترجيحك وحديثك الاضطراب دركن لدوا دائما نسبيه بو الاضطراب موجب الضعف فيه أما أجره لضعفه بمعنى تركه توقفا، تركه توقفا، إلا في حالة واحدة ليك حالتها وهي أن يقع الاختلاف في اسم راون، في اسم راون أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، جاري واهير مثلا لنا وكذا جاريك با بمنا بمنا بمعجمي هنا جاريك بشي بأن نقطة بمهمة لأي هنا جاري يقبون منع فلان ابن فلان يعني لبعو كده اختلافك جاري واهي للنسبة كده اختلافك يعني حقيقي شخصك كشخص شي موثقة أو ثكرة أو كسي شي مقبول لو بابتانا نية بس النعودة وهي أن يقع الاختلاف في اسم راوين أو اسم أو أبيه أو نسبته مثلا ويكون الراوي ثقة ويكون الراوي ثقة فانه يحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. هل أو تلام مضطرب بس اضطرابك لكذا هي في الاسم بس في الاسم وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة يعني بهذه المنزلة يعني شيء العلماء اختلفوا في اسماء الرواة جاري بورد ناوي هنا وجرب ناوي كثير هنا وجرب ناوي كثير هنا وشن ناوي شلاها يعني يك ناوي لا ثابت نبوه بشن شوازك ناوي كيه هنا واب راسده من باب التسمي بيوت المضطرب بلام مضطربي ضعيف نية وبصحيح سابكذة وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال وقد يدخل القلب يعني مقلوب حديث مقلوب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن حديث وذايا قلب لنا وكرويدا مثلا كعب بن مرة مرة بن كعب مثلا فلان بن فلان فلان بن فلان جاء روايه قلبك يعني سند حديث ذا ده حديث ذا حديث هيك الصحيحه ولكن يا تياريدا معناه صحيحه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 وقد بلام اجر يكسند هات او حديثك شبيب ضعيف وشيتريش حديثك بيب ضعيف وسندك ضعيفة بلام اجر سندك ترهب او او سندان اعتبار بوانية ام سندشية ام سند ضعيفة وقد يدخل القلب والشدود والاضطراب في قسم الصحيح والحسن نقل, نقل ذلك السيوطي في التدريب والاضطراب قد يكون في المتن فقط وقد يكون في السند فقط وقد يكون فيه معا جاري وايضا اضطراب، بس لمتن داروا دا وجاري وايضا سند وجاري وايضا دكا مثال الاضطراب في الاسناد على, على ما ذكر السيوط في التدريب إسنالي قال سند داروا بدان هنا وتوا سيوطي للتدريب حديث أبي بكر إن أنه قال يا رسول الله أراك شبتا قال شيء بثني هود وأخواتها أبين في البيت سرد في بواهني سرد في كدوه أيشفر ما هود أخوات هود حديث سرتهن كباس قيامة تياه وأهواي سعيد تياه لا عندي أحاديث صحيح ناب سرته كان هاتوا وكشخة البنت صحيح كدوه طرق كانش يلس له قال الدار وهذا حديث مضطرب أم حديثه علم مضطرب فإنه لم يروه إلا من طريق أبي سحاق أبي سحاق في سبعي وقد اختلف وقد اختلف عليه في على نحو عشرة عشرة أوجه إلا من طريق أبي سحاق وقد اختلف عليه يعني على ابي اسحاق على نحو عشرة أوجه بدش شواز بدأ وجهته فمنهم من رواه عنه مرسلا ومنهم من رواه ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند ابي بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشه ورواته ثقات ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر شيخ البانيل للحاشق الله وقد شرحت الاضطراب المذكور في الصحيحه وذكرت له بعض الشواهد التي تدل على أنه للحديث أصلا حديثك صحيحة وذلك ذو الإطراف وترجيح شيء كذوى وجمعكش متعذرني ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء نضح الفرج يعني رش نضح يعني رش بعد الوضوء امامي احمد روياتي كدوه وهروه عبد بن حميد وابو داود وابن ماجه والنسائي عن مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ثم أخذ كفاً من ماء فنضح به فرجة وفي السند اختلاف كثير أشار إليه ابن حجر في التهذيب والمزي في تحفة الأشراف وقال شيخ الألبان في تمام المنة هذا الحديث لا يصح سنده لأن فيه اضطرابا كثيرا على نحو عشرة وجوه لكن الحديث له شواهد منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح فرجه أخرجه الدارمي والبيهقي وسنده صحيح على شرط الشيخين ونقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه قوله الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه ولأبيه صحبة يعني أولا كسق الله ضعيفة الله صحيح كسق الله الشاهدي هي مجالي بحث ومثاله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء قد اختلف فيه على عشرة أقوال فقيل عن مجاهد عن الحكم أما قولك لقولك كان وجهك لوجهك مجاهد بن الجبر عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه يعني عن الحكم وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه يعني عن سفيان وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه يعني حكم بروتي ببيع حكم بن سفيان عن أبيه وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه وقيل عن سفيان بن الحكم او الحكم بن سفي سفيان وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك يعني أو وقت أو الحكم بن سفيان. وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم يعني يقال له أبو الحكم. وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم ابن سفيان. وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان أو ابن أبي سفيان. أو هموجها نار حتى زن وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ما نقله في التدريب أما نمثليشون أما اضطراب في في السنة في, في في في الأسناد ومثال الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة السابق في المعلل يكلم عن الباسمانك الحديث في أنس أويكا أو روايتي أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول خراءة ولا في آخرها ومثال الثراب في المتن حديث التسمع في الصلاة السابق في المعلل قال السيوطي فإن عبد البر أعله بالاضراب كما تقدم والمضطرب يجامع المعلل ابن عبد البر فإن, فإن ابن عبد البر عبد البر فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم والمضطرب يجامع المعلن ها عن جار تداخل نيوان مصطلحة كان أبيل إساء مضطرب معلل مضطرب معلل لانه قد تكون علته ذلك مضطرب معلل أي معلل مضطرب أحسنت يعني النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا بو لأن كل مضطرب معلل لأن كل مضطرب معلل وليس العكس وليس العكس. المضطرب هموم عللة. وأمثلة المضطرب كثيرة، وقد ألف الحافظ بن حجر كتابا فيه سماه المقترب في بيان المضطرب. المقترب في بيان المضطرب. قال المتبولي في مقدمة شرحه على الجامع. الصغير أفاد وأجاد كتابي شيء بنرخى كتابي شيء مهمة لا مساله بيان المضطرب وقد التقطه من كتاب العللي للدار قطني يعني حافظ ابن <تصفيق> حجر لكتابي دار قطني أو كتابي دار كردوى ويكتابي شيء مهمه المقترب في بيان المضطرب وإذا لم باسمول كتابي شيء لسلامه باسمول آمن حشيكي كي او كتبه وقد الف الحافظ بن حجر كتابا فيه سماه المقترب او وش هي او مقتربه حافظ بن حجر بس بازموليش كتبه هي <تصفيق> تأكيد أبكي بزوايا. المقترب في بيان المقترب لأحمد ابن عمر بازبر. أحمد بازبر لا محمد <تصفيق> <تصفيق> هيا هي. مجلد أو يك كبير يعني بما هينتوه عبيد. حلنا كان النوع العشرون. معرفه المدرج جوري بستهام <تصفيق> لمصطلحي حديث بريتيال المدرج مدرجيش اسم مفعولي ادرجه ادرجه يدرج ادراجا فهو مدرج ومدرج مدرج يعني اشتكى درج كلاب اشتكى كلاب تمام اشتكى وابيوتر مدرج وهو أن تزاد لفظة ندو الزيواز بين إن شاء الله وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك أما تعالي في مدرج كدوى أن تزاد لفظة يعني لفظك لمتن حديثك زياد أكتر يعني لفظك أكتر تناو متن حديثكوا بلى مرجنية تنهال لفظك بيت جاري وها هي جملة أو جملة بس ريب نسي أو جملة في متن الحديث من كلام الراوي بس آية مدرجش بس متن متن داهية نا مدرجش ما ذهيله شيء سناد في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعه في الحديث مرفوعه في الحديث هل هذا ادراج بس لحديث مرفوع هذا لا هم مثلك هذا لا هم قولك هذا يعني موقوفات به مقاطيع به لها تشيك هذه السياق هي كالسياق يسوق سياقا قولا ويدخل فيه من قوله أو من قول غيره من غير بيان من غير بيان أبيتك بيت مدرج أقل ما تنك بي أقل ما تنك بي كسي كتير سندك بسندك شخصك بخاطر ناو سندك كتير مدرج وهو أن تزاد في لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك وقد وقع وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها مدرج أولي يبلي مدرج لكتب صحيح كان دانية يان لحديث حسن كان دانية يان مسانيد معاجم أو أن دانية بلي لا وانش دا بخاري مدرجته مسلم مدرجته سُننَا كان تأتي مسانيلا كان تأتي أو الظرري شبه حديث نية، شونك أصل حديثك صحيح، ولما عندك جار عندك كلام من غير بيان، أجر بياني تعب في نوتة المدرج، مثل نوتة تفسير، جا تفسيري غريب بتفسيري متنكبة إشارة ببو حكم نفي حكم إقبال هذا هالشونك بلوانة بي أجر بياني تعب أجر نبو او كاتل لوانيه كاسيقنا زانيه وابزانيشيا من جملة الحديث وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها مسانيد وغيرها يعني كتب مسانيد لو شا ما بس بيت مسانيد وغيرها مثلا كالمعاجم والأجزاء والأفراد والفوائد والجوامع شا كثير مالها. هذا ما بس يشي مسانيد ما لها أسانيد ما لها أسانيد ما لها أسانيد وشندين حديث معلقش مانايا هرميتها شندين حديث مانايا مسانيد جنية مدرجيتها بلان ظاهر ما بس مسانيد الكتب التي تسمى المسانيد وقد يقع الإدراج في الاسناد. جاري ورشة <تصفيق> يعني <تصفيق> إدراج لسنا دش دروس به ولذلك أمثلة كثيرة لا تعريف ولا قد كي وديارا أيش عارف كذبوا وشي أصل إدراج دا يا في الواقع لا متون دع زيات رتاشي ده لا إسناد ولذلك أمثلة كثيرة وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما ادرج في النقل وهو مفيد جدا لا حاشي رقم سيا الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه. وتي الحديث المدرج نجد المثل الحديث سلدا أو مثلا. عن ما كانت فيه زيادة ليست منه. الحديث يكاد جامع مانع يعني ما كانت فيه زيادة ليست منه. كابوس سندم متنشجرته وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد كما هكذا قسمه السيوطي وغيره والإدراج في الحقيقة انما يكون في المتن إدراج لحقيقة انما إنما يكون في المتن ليش دع رؤى دع كما سيأتي أحمد محمد شاكر وانير والله مشيخ البني هذا ليس هذا على إطلاقه كما يأتي فإن المثال الأول يرده <تصفيق> يعني أو مثالك مثالية كم كم مثالية كم سند. في فإن المثال الأول يرده يعني يا كم مثال مثالي شي ها هل شي قولك شي خلبان ليس هذا على اطلاقي كما يأتي فإن المثال الأول كابو هذه الأولية أولية مطلقانية أولية إضافية الأولية التي في الاسناد اولي لي كان اسنادا جاء هو مدرج المثنى بش ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى جن زانين اشتئك مدرجة أجر للروايات ترد بمنفصلها تبو. من غير هذا المدرج هاتبو هو أزانين يعني كابو بطروقة زانين أو مدرج أو بالنص على ذلك من الراوي يعني رأيك خوي ينص على هذا خوي بلعق أو قولي خوما يعني أو تفسيري خوما يعني أو الصنيعي خوما أو من بعض الأئمة المطلعين يعني إمامك وتويته قول القول لإمامك شيء أو مدرج نعزني قولي شي يعني. لو أني يقولي في غنبري أخوه صلى الله عليه وسلم لو أني يقولي الصحابي بي. لو أني يقولي الرواد به يقولي لأي موتتي مدرجة أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا نبوكة نكذب في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم مستحيل بيت أو مدرج قولي شبه قولي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم بوشوا بلان هل ختو نابي يعني ستضابط شبه أو يكشته مستحيل يعني مستحيلني قولي كتوى مستحيل كتير وزاني مستحيلني بيا ابي استحالك تشيب قطعي مبني على الجزم الاكيد لا بمجرد او هامن او خيالات يعني هندي كس بلي او مستحيل ابي بقي تشيب ببي, ببي ادلل بقي قواعد علمي بوام مست... بدليل و بطوان بلي اوشتا يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم اما هل و بلي سي خاص الله عليه بعد الدراسة والتحقيق مستحيل نبي او اشتبه بيغنبري خاص صلى الله عليه وسلم أو او شيء شيء مطلع بعلم الشرعي وقواعد علم بزانا او اشتا عليه صلى الله عليه وسلم ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الروات شو لا لكلام الروات بشتناو حديث بيغمبري صلى الله عليه وسلم لقص رابعك وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره وهو الأكثر مدرج لأول حديثك ودس بيكات جاري واهية يعني بيشوي حديثة مرفوع كدس بيكات حديث حديثي أسبغ الوضوء أو كلام يبغرره فاشا حديثك ليه جاري واهية لأول حديثك وده جاري واهية لأثناء لوسط وده جاي وين وهو الأكثر أو كل كوتاعين وزياتريل ببرعود شيء ببرعود لجل وسط كم ترى أول كوتاع دي زياترة أول ك كم زياترة كم ترى فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب لكتيب الفصل للوصل من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبه عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء يعني أتم الوضوء أسبغ من الإسباغ كاسيك كلاسكي كولبير شوربي كمبه باش ينكد اوا مصبغنيه اما كاسيك كلاسكي لبر بساتر به حملو من النار من النار ويل العقاب من النار عليا أسبغ الوضوء حكمه حكمي أسبغ الوضوء معللة بعليك بما أن العلة عقوبة فأسبغ الوضوء الوضوء فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلامي مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم هو ابن أبي إياس عن شعبه. ابن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وين للأعقاب من النار تمشى أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم بغنبالي خاص صلى الله عليه وسلم قال وين للأعقاب من النار قال الخطيب وهما أب قطن وشبابه في روايتهما شبابه ببيع شده شبابه بن سوار بلهم سوار باوكيتي سوار بشده كان يقول بالإرجاء شباب شباب بن سوار كان يقول بالإرجاء وهم أبو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير يعني جماعة عنه كروايه آدم نقله في التدريب يعني وقد رواه الجم الغفير عنه يعني عن شعبة ادم آدم أو يكلب خالدة هاتبوا بياني, بياني أو يتعيكا مدرجه نقله في التدريب مخالف قليل شوية. ماذا تصريح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ماذا بوهاتوا لفظ أسبغ الوضوء أتواني بلي يعني لفظة ضعيفة في حديث صحيح في تبقى من لا يلو بابتا ها سدحان. ها بيها نتما شاك بزان أو هاي كدوا ببي خواعد مصطلح بيقولين شي بيقولين أو زيادة زيادة كشال زيادات الضعيفة في المتون الصحيحة تأليف عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحة أما إيمان بو تمسك شفاء طهارة هي هنا و الوضوء شرط الايمان إن شاء الله ليه ربوستين وهي درسك تريج تسفيبك إن شاء الله صلى الله عليه وسلم